وهل للوقوف بعرفة آداب ينبغي على الحاج أن يتبعها وهل للدعاء في هذا اليوم صيغ معينة من الآداب للوقوف بعرفة الاغتسال من أجل الوقوف كما فعل عمر وابنه رضي الله عنهما وتنبغي المحافظة على الطهارة الكاملة والمحافظة على استقبال القبلة والمحافظة على الاكثار من الاستغفار والذكر والدعاء لنفسه ولغيره مع الخشوع وحضور القلب ورفع اليدين ويسن جمع الظهر مع العصر جمع تقديم في وقت الظهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في عرفة يكون بأية صيغة والأفضل أن يكون بالمأثور ففي رواية أحمد والترمذي قوله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير وفي رواية البيهقي زيادة وهي اللهم اجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وفي قلبي نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم إني أعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وشر فتنه في القبر وشر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح وشر بوائق الدهر والبوائق هي المهلكات وجاء في رواية للترمذي اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك تراثي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر والله أعلم